بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليكم السلام ما بعد فنستأنف اليوم مستعينين بالله طالبين منه العون والتوفيق في طراءة تفسير الجزء الرابع والعشرين من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ومسكن للكافرين بالله وبما جاء به رسوله بلا إن لهم لمؤن ومسكن فيها ولما ذكر الله الكاذب المكذب ذكر الصادق المصدق فقال.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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم ما يشاءون عند ربهم من الملذات الدائمه ذلك جزاء المحسنين اعمالهم مع خالقهم ومع عبيده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 ويوفقه للهداية فما له من هاد يهديه ويوفقه ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي ومن يوفقه الله للهداية فلا مضل له يستطيع إضلاله أليس الله بعزيز لا يغالبه أحد ذي ممن يكفر به ويعصيه بلى إنه لعزيز ذي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 من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم سوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم لا ينقطع ولا يزول من فوائد الآيات عظم خطورة الافتراء على الله ونسبة ما لا يليق به أو بشرعه له سبحانه ثبوت حفظ الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يصيبه أعداؤه بالسوء الإقرار بتوحيد الربوبية فقط بغير توحيد الألوهية لا ينجي صاحبه من عذاب النار إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل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 إذا ذكر الله وحده عند الكفار أصابهم ضيق وهم لأنهم يتذكرون ما أمر به وما نهى عنه وهم معرضون عن هذا كله افتداء الكافر يوم القيامة نفسه بكل ما يملكه مع بخله به في الدنيا ولن يقبل منه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 يعلمون فاذا اصاب الانسان الكافر مرض فإذا أصاب, الإنسان الكافر فإذا أصاب الإنسان الكافر مرض أو فقر ونحوه دعانا لنكشف عنه ما أصابه من ذلك ثم إذا أعطيناه نعمة من صحة أو مال قال الكافر إنما أعطاني الله ذلك لعلمه باني أستحقه والصحيح أنه ابتلاء واستدراج ولكن معظم الكافرين لا يعلمون ذلك فيغترون بما أنعم الله به عليهم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال قال إنما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا اصاب أنا قرأت هذه؟ قرأتها؟ أعدتها؟ في أحد الصاحب ولا كلكم نايمين؟ قرأتها ولا ما قرأتها؟ اي شيخنا قرأتها ولا ما قرأتها هلا طيب شكرا ساك الله خير متأكد؟ صح صح صدقت طيب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 تعال يا شيخ علوج علوج. فإذا أصاب الإنسان الكافر مرض أو فقر ونحوه دعانا لنكشفه.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 قال هؤلاء المشركون ما قالوا ولم يعلموا أن الله يوسع الرزق على من يشاء ابتلاء الله ايشكر أم يكفر ويضيقه على من يشاء اختبار الله ايصبر أم يتسخط على قدر الله إن في, ذلك المذكورة إن في ذلك المذكور من توسيع الرزق وتضييقه لدلالات على تدبير الله لقوم يؤمنون لأنهم هم الذين ينتفعون بالدلالات وأما الكفار فهم يمرون عليها وهم عنها معرضون قل يا عبادي الذين أسروا. قال الشيخ لاخر الشهر انت القارئ ماشي ازاك الله قل يا, يا على من الله ان الله رحبكم جميعا انه هو الرحيم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 ارجعوا إلى ربكم بالتوبة والأعمال الصالحة وانقاذوا له من قبل أن يأتيكم العذاب يوم القيامة ثم لا تجدون من أصنابكم من أصنامكم أو أهليكم من ينصركم بإنقاذكم من العذاب. واتبعوا أفعالا مزيلة من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب رغتة و. واتبعوا القرآن الذي هو أحسن ما أنزله ربكم على رسوله فعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تحسون به فتستعدوا له في التوبة أنت قولنا على ما أردت في وإن كنت لن نسافرين افعل ذلك حذر أن تقول نفس من شدة الندم يوم القيامة يا ندمها على تفريطها في جنب الله بما كانت عليه من الكفر والمعاصي وعلى أنها كانت تسخر من أهل الإيمان والطاعة من فوائد الآيات النعمة على الكافر استدراج ساعة رحمة الله بخلقه الندم النافع هو ما كان في الدنيا وتبعته توبة النصوح أو تقول لو أن الله هدى أو تحتج بالقدر فتقول لو أن الله وفقني لكنت من المتقين له أمتزل أوامره وأجتنب نواهيه؟ أو تقول حين قرى العذاب لو أن لي فرد من المحسنين أو تقول حين تشاهد العذاب متمنية لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأتوب إلى الله وأكون من المحسنين في أعمالهم فلا قد جاءت فكذبت بها وكنت ليس الأمر كما زعمت من تمني الهداية فقد جاءتك آيات فكذبت بها وتكبرت وكنت من الكافرين بالله وبآياته ورسله ويوم قيامك فرادين كذبوا على الله وجوههم مصودة أليس في ويوم القيامة تشاهد الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسودة علامة على شقائهم أليس في جهنم مقر للمتكبرين على الإيمان بالله ورسله بلا إن فيها لمقرا لهم وينجي الله الذي لم تعود لا يكون لائم السور لا يمسهم لا يمسهم لا يمسهم, لا يمسهم, ولا, يمسهم ولا يحزنهم هلا هلا في شيء من طيب الله ويسلم الله الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العذاب بإدخالهم مكان فوزهم هو الجنة لا يمسهم العذاب ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء فلا خالق غيره وهو على كل شيء حفيظ يدبر أمره ويصرفه كيف يشاء له المطالب السماء والأرض والذين أفهروا بآيات الله والله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 قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يراودونك أن تعبد أوثانهم أتأمرونني أيها الجاهلون بربكم أن أعبد غير الله لا يستحق العبارة إلا الله وحده فلن أعبد غيره وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشرح لأن أشرح لأن مش لأن لأن ولقد الرحي إليك رجل الذين من مقابلك لإن من, من الخاسرين ولقد أوحى الله إليك أيها الرسول وأوحى إلى الرسل من قبلك لإن عبدت مع الله غيره ليبطلن ثواب عملك الصالح ولتكونن من الخاسرين في الدنيا بخسران دينك وفي الآخرة بالعذاب بل, إلا وكن بل الله تعبد وكم من بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل اعبد الله وحده ولا تشف به أحدا وكن من الشاكرين له على نعمه التي أنعم بها عليك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم قياما والسلام ورديا لهم بيمينه سبحانه عظم المشركون الله حق تعظيم يشين اشركوا به غيره من مخلوقاته الضعيفة العاجزة وغفلوا عن قدرة الله التي من مظاهرها ان الارض بما فيها من جبال واشجار وانهار وبحار يوم القيامة في قبضته وان السماوات السبع كلها مطيات بيمينه تنزه وتقدس وتعالى عما يقوله ويعتقده المشركون من فوائد الآيات الكبر خلق ذميم مشؤوم يمنع من الوصول إلى الحق سواد الوجوه يوم القيامة علامة شقاء أصحابها الشرك محبط لكل الأعمال الصالحة ثبوت القبضة واليمين لله سبحانه دون تشبيه ولا تمثيل ونبقى في الصور الأرض إلا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 وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأضاعت الأرض لما تجلى رب العزة للفصل بين العباد ونشرت صحف أعمال الناس وجاء بالأنبياء وجاء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد للأنبياء على أقوامهم وحكم الله وحكم الله بين جميعهم بالعدل وهم لا يظلمون في ذلك اليوم فلا يزاد إنسان سيئة ولا ينقص حسنة وعبيت كل نفس وهو بما وأكمل الله جزاء كل نفس خيرا كان عملها أو شرا والله أعلم بما يفعلون لا, لا يخفى عليهم من أفعالهم خيرها وشردها شيء وسيجازيهم في هذا اليوم على أعمالهم وسيقلن إن كروا إلى جهنم <تصفيق> زماع حتى إذا وينبروا لهم هذا لقالوا بلا ولكن حقا كلمة العذاب على الكافرين وساق الملائكة الكافرين بالله إلى جهنم جماعات ذليلة حتى إذا جاءوا جهنم فتحت فتحت لهم خزانتها من الملائكة الموكلين بها أبوابها واستقبلوهم بالتوبيخ قائلين لهم ألم ياتكم رسل من جنسكم يقرؤون عليكم آيات ربكم المنزلة عليهم ويخوفونكم لقاء يوم القيامة لما فيه من عذاب شديد قال الذين كفروا مقرين على أنفسهم بلى حصل كل ذلك ولكن وجبت كلمة العذاب على الكافرين ونحن كنا كافرين قيل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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وَأَوْلَى وَأَوْلَى وَأَوْلَى من الجنة لا من وَأَوْلَى وَأَوْلَى وَأَوْلَى وَأَوْلَى وَأَوْلَى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 في النعيم طيب العمل يورث طيب الجزاء وترى الملائكة حافية حول الأرض يسافرون بحفظ ربهم وحضي الحمد لله يكون الملائكة في هذا اليوم المشهود محيطين بالعرش ينزهون الله عما لا يليق به مما يقوله الكفار وقد الله بين جميع الخلائق بالعدل فأكرم من أكرم وعذب من عذب وقيل الحمد لله رب المخلوقات على حكمه بما حكم به من رحمة لعباده المؤمنين ومن عذاب لعباده الكافرين سورة غافر مكية من مقاصد السورة معالجة المجادلين في آيات الله بمحاورتهم ودعوتهم الرجوع إلى الحق التفسير بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تنزيل الكتاب من الله العزيز, العزيز تنزيل القرآن المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم بمصالح عباده غافر, وقابل وقابل إله إلا هو إليه غافر ذنوب المذنبين قابل توبة من تاب إليه من عباده شديد العقاب لمن لم يتب من ذنوبه ذي الاحسان والتفضل لا معبود بحق غيره إليه وحده مرجع العباد يوم القيامة فيجازيهم بما يستحقون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 وكذب فرعون وهمت كل أمة من الأمم برسولها لتأخذه فتقتله وجادلوا بما عندهم من الباطل ليزيلوا به الحق فأخذت تلك الأممة كلها فتأمل كيف كان عقابي لهم فقد كان عقابا شديدا وتذلك حقا كلمة رضي على الذين كفروا أنهم أصحاب منهم كما حكم الله بإهلاك تلك الأمم المكذبه وجبت كلمة ربك أيها الرسول على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يكفرون العشر من حوله يساسكون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا كل شيء رحمة وعلما اغفر للذين تابوا واتبعوا الملائكة الذين يحملون عرش ربك أيها الرسول والذين هم من حوله ينزهون ربهم عل عما لا يليق به ويؤمنون به ويطلبون المغفرة للذين آمنوا بالله قائلين في دعائهم ربنا وسع علمك ورحمةك كل شيء فاغفر للذين تابوا من ذنوبهم واتبعوا دينك وحفظهم من النار أن تمسهم. من فوائد الآيات الجمع بين بريمه في رحمه الله والترهيب من شده عقابه نسلك لك حسن الثناء على الله بتوحيده والتسبيح بحمده ادب من اداب الدعاء كرامه المؤمن عند الله حيث سخر له الملائكه يستغفرون له ربنا ما تجلهم جنات عدن نعم. نعم نعم مره ثانيه ربنا ما تجلهم جنات عدن قال واو ولا ما كان الاول ما سمعت ايدي التسجيل بعدين ان شاء الله. سمعت قلت ربنا ادخلهم انا. صح? صح. جابوا اول في الاول. يا. ما جبتش? احسن. اتراه جدا تضيفة. ربنا وادخلهم جعل من شعب علينا الذي وعتبهم ومن صالح من ابائهم ومن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 إن الذين كفروا بالله وبرسله ينادون يوم القيامة عندما يدخلون النار ويمق ويمقتون أنفسهم ويلعنونها لشدة بغض الله لكم لشدة بغض الله لكم أعظم من شدة بغضكم لأنفسكم حين كنتم تدعون في الدنيا إلى الإيمان بالله فتكفرون به وتتخذون معه آلهة قالوا وَكَمَنَا أَبَلْتَ نَسْتَيْنُ وَحِيَيْتَ نَسْتَيْنِ فَعْتَرَبْنَا بِذَنُمْهِهِ فَهَلِهِ لَهُمْ مِن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 ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفركم وان يصحت به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير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 الله هو الذي يريكم آياته في الافاق والأنفس لتدلكم على قدرته ووحدانيته وينزل عليكم من السماء ماء المطر ليكون سببا لما ترزقون به من النبات والزروع وغيرها وغيرهما وما يتعذ بآيات الله إلا من يرجع إليه تائبا مخلصا فدعوا الله مخلصين له وذين ولو كره الكافرون فدعوا الله أيها المؤمنون مخلصين له في الطاعة والدعاء غير مشركين به ولو كره الكافرون ذلك وأغضبه رضيع داعي إذا الأن شئ من أمره على من يشاء من أجداده ليوم فهو اهل لأن يخلص له الدعاء والطاعه فهو رفيع الدرجات مباين لجميع خلقه وهو رب العرش العظيم ينزل الوحي على من يشاء من عباده ليحيوا هم ويحيوا غيرهم وليخوف الناس من يوم القيامة الذي يتلاقى فيه الأولون والآخرون يومهم قائمون لا يخطئ الله منهم شيء لمنزل الملك يوم لله الواحد القهار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 يسأل لمن الملك اليوم ليس الآن إلا جواب واحد الملك لله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله القهار الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء من فوائد الآيات محل قبول التوبة الحياة الدنيا نفع الموعظة خاصا بالمنيبين إلى ربهم استقامة المؤمن لا تؤثر فيها مواقف الكفار الرافضة لدينه خضوع الجبابرة والظلمة من الملوك لله يوم القيامة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا إن الله سريع الْحِسَابِ اليوم تجزى كل نفس بما كسبته من عمل إن خيرا فخير وإن شر فشر لا ظلم في هذا اليوم لأن الحاكم هو الله العدل إن الله سريع الحساب لعباده ليحاطة علمه بهم وأن ننذرهم يورف الآسفة إذ القلوب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 إن الله, إن الله هو السميع البصير والله يحكم بالعدل فلا يظلم أحدا بنقص من حسناته ولا بزادة في سيئاته والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يحكمون بشيء لأنهم لا يملكون شيئا إن الله هو السميع لأقوال عباده البصير بنياتهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها أولا يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطمة الذين كانوا كانوا منهم منه من الله, من الله, من الله, الله. اولم يسر هؤلاء المشركون في الأرض فيتاملوا كيف كانت نهايه الامم المكذبة من قبلهم فقد كانت نهايه فقد كانت نهاية سيئه كانت تلك الامم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 ولقد أرصينا موسى بآياتنا والسلطان المبين ولقد بعثنا موسى باياتنا الواضحات وببرهان قاطع الى فرعون وهامان وقارون فقاروا ساحر كذاب فرعون فرعون وقارون بالأذن معرفت كيف؟ يعني تقدر تقول النطرش فأنا سمعتها حامان شاهد شاهد من أهلها سمعت حامان سمعت قرأت حامان كذا أنا ما أدري الشيخ شاهد ما؟ على كل حال صح؟ صح نعسان صح؟ هلا؟ طوال نعسان أنت نعسان؟ يعني بدك تمشي؟ لا, لا لا خلص، قرأ أكمله وأبو حبيبا إن شاء الله بكمل الجزء الثاني إلهي أه... إلى فرعون وحامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون وزيري هامان وإلى قارون فقالوا موسى ساحر كذاب فيما يدعيه من أنه رسول في الحديث إنه الإنسان إذا قام الليل ونعس فليرقد ليش؟ لعله يسب نفسه <تصفيق> وفيصلي <تصفيق> في الله أكرا كمل كمل بالأشف <تصفيق> فلما جاءهم بالحق منهم قالوا اضلوا الذين عملوا معه واستحيوا نساءهم وما اتيت الكافرين الا في ضلال لما جاءهم موسى بالبرهان الدال على صدقه قال فرعون اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستبقوا نساءهم إهانة لهم وما مكروا الكافرين بالأمر بتقليل عدد المؤمنين إلا هالك ذاهب لا أثر له من فوائد الآيات التذكير بيوم القيامة من أعظم الروادع عن المعاصي إحاطة علم الله بأعمال عباده خفية كانت أم ظاهرة الأمر بالسير في الأرض للاتعاض بحال المشتكين الذين أغلقوه وقالت فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف يبدل دينكم او أن يظهر في الارض الفساد وقالت العول موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى أنا النعسان أنا قرأ عت الآية وقال فرعون اتركوني أطل موسى عقاب الله وليد ربه أن يمنعه مني فأنا لا أبالي أن يدعو ربه إني أصاف أن يغير دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفسادة بالقتل والتخريب وقال موسى إني عفو بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى عليه السلام مما علم بتهديد فرعون لح إني التجأت واعتصمت بربي وربكم من كل متكبر عن الحق والإيمان به لا يؤمن بيوم القيامة وما فيه من حساب وعقاب وقال رجل مؤمن من آل فرعان يختم إيمانه وتقتلون رجلا أَتَقُولُ لَوْ نَادَوْنَ لَأَنِّيَ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 يا قوي لكم الملك في الارض حمدا ينصرنا من باس الله ان جاءنا قالت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 قال الذي آمن ناصحا قومه إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى ظلما وعدوانا عذابا مثل عذاب الأحزاب الذين تحزبوا على رسولهم من السابقين فأهلكهم الله مثل دأج حرم ينحين وعاد وثمود من بعدهم والله يريد عادة من كفر وكذب الرسل مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين جاءوا من بعدهم فقد أهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم لرسله وما الله يريد ظلما للعباد وإنما يعذبهم بذنوبهم جزاء وفاقا ويا قومني عليكم يوم ويا قوم اني اخاف عليكم يوم القيامه ذلك اليوم الذي ينادي فيه الناس بعضهم بعضا بسبب قرابه او جاه ظن منهم ان هذا المسلك ينفعهم في هذا الموقف الرهيب يوم تضلون مدبرين ما لكم من الله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 أغلقوا فما زلكم في شك مما جاءكم به حتى إذا هدف قلتم يبعث الله من بعده رسولا كذلك يقل الله من هو ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى بالبراهين الواضحه على توحيد الله فما زلتم في شك وتكذيب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 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا عندي ابلغ الاسباب وقال فرعون لوزيره هامان يا هامان ابن لي بناء عاليا رجاء ان ابلغ الطرق اسباب السماوات فاقضي عينيك الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدعه وَكَيْفُ رجاء أن أبلغ طرق السماوات الموصلة إليها، فأنظر إلى معبود موسى الذي يزعم أنه المعبود بحق، وإني لا أظن أن موسى كاذب فيما يدعيه، وهكذا حسن لفرعون قبح عمله.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 وقال الذي آمن يا قوم وقال الرجل الذي آمن من آل فرعون ناصحا قومه ومرشدا إياهم إلى طريق الحق يا قوم اتبعوني أدلكم وأرشدكم إلى طريق الصواب والهداية إلى الحق يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا وإن الاخره هي دار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 ذكره أمته وهو مؤمن فيها بغير من عمل عمل سيء فلن يعاقب إلا بمثل ما عمل لا يزاد عليه عقاب ومن عمل عمل صالحا يبتغي به وجه الله ذا ذكرًا كان ذكرا كان العامل أو أنثى وهو مؤمن بالله ورسله فأولئك موصوفون بتلك الصفات الحميدة يدخلون الجنة يوم القيامة يرزقهم الله مما أودعه فيها من الثمرات والنعيم المقيم الذي لا ينقطع أبدا بغير حساب من فوائد الآيات الجدال لإبطال الحق وإحقاق الباطل خصلة ذميمة وهي من صفات أهل الضلال التكبر مانع من الهداية إلى الحق إخفاق حيل الكفار ومكرهم إخفاق حيل الكفار ومكرهم لإبطال الحق وجوب الاستعداد للآخرة وعدم الانشغال عنها بالدنيا والله أعلم نقف نتوضى نصلي دكتوروح نام روح نام أبو حبيب إن شاء الله بيقع القسم الثاني Thank you. اصحابك الجماعة هذا اياكم الله شبقتونا ولا نزيدنا وياكم علما نافع ورعينا وياكم على العمل الصالح all right. يعني كلمة طلعت منه هذا الرجال اتركوا بحبيبه وكله اتركه حبيبه قل تركوه يلا يا شيخ بسم الله يلا يلا, يلا, يلا. مشوا جماعتك ايه الله يحفظهم ووفدهم يصير الله يزاهم الله يزاهم ايوه ايوه جيبنا ربعك كلهم كلمة مرات كلمة بيستفيدوا منها بتأثر فيهم بنقولوها بزاك الله خير وانت يعني هذا اللي بتعلمه وكيد بيعلم شي براسك حدث في الناس اهلك اصحابك بزاك الله خير يلا بسم الله إن الساعة لا فيقل رضينا فيها ولا صبرنا في هذا الصباح. صاحي يا شيخ. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة من الخسران في الحياة الدنيا والآخرة بالإيمان بالله والعمل الصالح وتدعونني إلى دخول النار بما تدعونني إليه من الكفر بالله وعصيانه. تدعونني إلى دخول بالله وعشيرتهن علي سني به علم وعناو. تدعونني إلى باطلكم رجاء أن أكفر بالله وأعبد معه غيره مما لا علم لي عبادته عبادتهم الله وأنا أدعوكم إلى الإيمان بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد الغفار عظيم المغفرة لعباده لا <تصفيق> من حقا إنما تبعونني إلى الإيمان به وإلى طاعته ليس له دعوة يدعى بها بحق في الدنيا ولا في الآخرة ولا يستجيب لمن دعاه وأنما مرجعنا جميعا إلى الله وحده وأن المسلفين في الكفر والمعاصي هم أصحاب النار الذين يلازمون دخولها يوم القيامة فستذكرون ما أقول لكم وأطوط أمري إلى الله إن الله بصير بالإبادة فرفضوا نصحه فقال ستذكرون ما قدمت لكم من نصح وتتحسرون على عدم قبوله وأفوض أموري كلها إلى الله وحده إن الله لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء فوقاه الله سيئة ما مكه وعاق بآل فرعون سوء حفظه الله من سوء مكرهم حين أرادوا قتله وأحاط بال فرعون, وأحاط بآل فرعون عذاب الغرق فقد أغرقه الله هو جنوده فقد أغرقه الله هو وجنوده كلهم في الدنيا. وبعد موتهم يعرضون على النار في قبورهم أول النهار وآخره ويوم القيام يقال أدخل أتباع فرعون أشد العذاب وعظمه لما كانوا لما كانوا عليهم من الكفر والتكذيب والصد عن سبيل الله. وإن يتحاجون في النار فيأرقوا أفاء في الذين اكثروا إنكم ما لكم تبعا واذكر أيها الرسول حين يتخاصم الأتباع والمتبعون من أصحاب النار فيقول المستضعفون المتكبرين إنا كنا لكم أتباعا في الضلال في الدنيا فهل أنتم مغنون عننا جزءا جزء من عذاب الله بتحمله عنه؟ قال الذين استكبروا فيها إن الله المتبوعون المستكبرون انا سواء كنا اتباعا أو متبوعين في النار ولا يتحمل احد منا جزءا من عذاب الاخر ان الله قد بين العباد فاعطى كل ما استحقه من العذاب وقال الذين في النار فاجات جهنم مدعوا ربكم اتقنا يوم قال المعذبون في النار من الأتباع والمتبوعين للملائكة الموكلين بالنار لما يأسوا من الخروج من النار والعودة إلى الحياة الدنيا ليتوبوا ادعوا ربكم لخفف عنا يوما واحدا من هذا العذاب الدائم من فوائد الآيات أهمية التوكل على الله نجاة الداعي إلى الحق من مكر أعدائه ثبوت عذاب البرزخ تعلق الكافرين بأي سبب يريحهم من النار ولو لمدة محدودة وهذا لن يحصل أبدا قالوا ولن كتا رسولكم البينات قالوا بله قالوا فدعوا على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 إنا لننصر رسولنا والذين امنوا بالله وبرسله في الدنيا بإظهار حجتهم وتأييدهم على اعدائهم وننصرهم يوم القيامة بادخالهم الجنة وبعقاب خصومهم في الدنيا بإدخالهم النار بعد أن يشهد الأنبياء والملائكه والمؤمنون على حصول التبليغ وتكذيب الامم يوم لا ينبع الطائمين مهنوطهم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 هدى وذكرى هدايه إلى طريق الحق وتذكيرا لأصحاب العقول السليمة فاصدق <تصفيق> إن الله حق واستغفر لنبك وستغفر بحمد ربك بالعشي والإنكار فاصبر أيها الرسول على ما تلاقيه من تكذيب قومك وإيذائهم إن وعب الله لك بالنصر والتأييد حق لا مرية فيه واطلب المغفرة لذنبك وسبح بحمد ربك أول النهار وآخرة إن, إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطاننا إنه إن إن أعد لا الشيخ لا تنقش معيد ومباشرة خلص كأننا نمشي ان الذين يجادلون في اياتنا في ايات الله بلا رسول انفاهم ان في صدورهم ان في صدورهم الا كبرهم من الله بذلك فاستعن بالله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 لخلق السماوات والأرض لضخامتهما واتساعهما أعظم من خلق الناس فالذي خلقهما مع, عظم مع, عظم مع عظمهما قادر على بعث الموتى من قبورهم أحياء ليحاسبهم ويجازيهم, ويجازيهم ولكن معظم الناس لا يعلمون فلا يعتبرون به ولا يجعلونه دليلا على البعث مع وضوحه وما يستوى الأعمى والمصير والذين آمنوا الصالحات ولا المسيء ولا يستووا الذي لا يفسر والذي يفسر ولا يستووا الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله أحسن أعمالهم لا يستون مع من يسيء عمله بالاعتقاد الفاسد والمعاصي لا تتذكرون إلا قليلا إذ لو تذكّرتم علمتم الفرق بين الفريقين ليتسعوا إلى أن تكونوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الأعمال الصالحات رغبة في مرضات الله. من فوائد الآيات نصر الله لرسله وللمؤمنين سنة إلهية ثابتة. اعتذار الظالم يوم القيامة لا ينفعه. أهمية الصبر في مواجهة الباطل. ذلالة خلق السماوات والأرض على البعث لأن من خلق ما هو عظيم قادر على إعادة الحياة إلى ما دونه. إن ساعاتي. دراكي تولىني فيها ولكنك ان لا لا لا, لا, لا تخفى ان ساعتها لا تيان العظيمه فيها ولكنك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 قال ربكم أيها الناس وحدوني في العبارة والمسألة أجب دعاءكم وأعفو عنكم وأرحمكم إن الذين يتعظمون إن الذين يتعظمون عن إفراد بالعبارة سيدخلون يوم القيامة جهنم صاغرين ذليلين الله الذي تعال لكم تسكن فيه وأنهارا وصرا إن الله له على الناس ولكن أكبر الناس لا يشكر. الله هو الذي صير لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه وتستريحوا وصير النهار مضيئا منيرا لتعملوا فيه إن الله الذي فضل عظيم على الناس حين أسبغ عليهم من ظاهر نعمه وباطنها ولكن معظم الناس لا يشكرونه سبحانه على ما أنعم به عليهم منها ذلكم, ذلكم الله الخالق كل شيء لا إله إلا هو فاتنا سبحانه ذلكم الله الذي تفضل عليكم بنعمه هو خالق كل شيء فلا خالق غيره لا معبود بحق إلا هو فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبارة غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا كذلك يؤفث الذين هفاءوا بآيات الله يجحدوا كما صرف هؤلاء عن الإيمان بالله وعبادته وحده يصرف عنهم من يجحدوا بآيات الله الدالة على توحيده في كل زمان ومكان فلا يهتدي إلى حق ولا يوفق. لرشد اللهم لينا على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 الحمد لله رب العالمين هو الحي الذي لا يموت لا معبود بحق غيره فادعوه دعاء عبادة ومسألة قاصدين وجهه وحده ولا تشرك معه غيره من مخلوقاته الحمد لله رب المخلوقات قل إني نريد الذين تدعون من دون الله لما جاني البينات من ربي وقبل هو المصر رب العالمين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 نعم الله تقتضي من العباد الشكر ثبوت صفة الحياة لله أهمية الإخلاص في العمل. من من تعقلون هو الذي خلق أباكم آدم من تراب ثم جعل خلقكم من بعده من نطفة ثم جعل النطفة من دم متجمد ثم بعد ذلك يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا صغارا ثم لتصل سن اشتداد البدن ثم لتكبروا حتى تصيروا بشيوخة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 هو وحده سبحانه الذي بيده الإحياء وهو وحده الذي بيده الإماتة فإذا قضى أمرا فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون الم ترى أيها الرسول الذين يخاصمون في آيات الله مكذبين بها مع وضوحها لتعجب من حالهم وهم يعرضون عن الحق مع وضوحه الذين كذبوا بالكتاب وبما عصدت به لرسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا بالقرآن وبما بعثنا به رسلنا من الحق سوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم ويرون سوء الخاتمة إذ الأغلال في أعناقهم السلاسل والسلاسل والسلاسل يسترون يعلمون عاقبته حين تكون الأصفاء الصفاد في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم. أرجلهم تجرهم ثبانية العذاب. في الحبيب ثم في في الماء الحار الذي اشتد غليانه ثم في النار يوقدون أبو حبيبة أبو حبيبة أخذ ناصر فوق أيوة. ثم أقيل لهم أين ثم قيل لهم تبكيتا لهم وتوبيخا اين الالهه المزعومه التي اشركتم بعبادتها من دون الله قالوا نعبد الله من أصنامكم التي لا تنفع ولا تضر قال الكفار غاب عنا فلسنا نراهم بل ما كنا نعبد في الدنيا شيئا يستحق العبادة مثل إضلال هؤلاء مثل إضلال هؤلاء يضل الله الكافرين عن الحق في كل زمان ومكان ذلكم بما كنتم تفرحون بالأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون يقالوا لهم ذلك العذاب الذي تقاسونه بسبب فرحكم بما كنتم عليه من الشرك وبتوسعكم في الفرح ادخلوا أبواب جهنم, جهنم ماكثين فيها أبدا فقبح مستقر المتكبرين على الحق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 التدرج في الخلق سنة إلهية يتعلم منها الناس التدرج في حياتهم قبح الفرح بالباطل أهمية الصبر في حياة الإنسان وبخاصة الدعاء منهم ولقد رزقنا رسولا من قبلنا من قصصنا عليه وبمنهم من لم ومنهم لم يخص عليه وكما كان الرسول أيتى بايتي ان لا دين الا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 فصل بينهم بالعدل فأهلك الكفار ونجي الرسل وخسر في ذلك الموقف الذي يفصل فيه بين العباد أصحاب الباطل الذي يفصل فيه بين العباد أصحاب الباطل أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم الله الذي جعل لكم الألعاب تنفقوا منها ومنها تأكلوا الله هو الذي جعل لكم الإبل والبقرة والغنم لتركبوا بعضها وتأكلوا اللحوم بعضها ولكم فيها ملافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى القلق لكم في هذه المخلوقات منافع متعددة تتجدد في كل عصر ويحصل لكم من خلالها ما ترغبون به مما في أنفسكم من حاجات وأبرزها التنقل في البرد والبحر ويريكم, آياته داية آيات داية آيات داية ويريكم سبحانه من آياته الدالة على قدرته ووحدانيته فأي آيات الله لا تعترفون بها بعد أن تقرر لديكم أنها آية انها اياته افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كادوا اكثر منهم في الأرض عنهم ما مَا أَفَلَمْ يسر هؤلاء المكذبون في الارض فيتاملوا كيف كانت نهايه الامم المكذبه من قبلهم فيعتبروا بها فقد كانت تلك الامم أكثر منهم أموالا وأعظم قوة وأشد آثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من القوة لما جاءهم عذاب الله المهلك فلما جاءتهم وصلهم بالبينات كيفوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزر فلما جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة كذبوا بها ورضوا بالتمسك بما عندهم من العلم المناخ لما جاءت به رسلهم ونزل بهم ما كان يصخرون منه من العذاب الذي كانت تخوفهم رسلهم منهم فلما بالله فلما رأوا عذابنا قالوا مقرين حين لا ينفعهم إقرار آمَنَّا بالله وحده وكفرنا بما كنا نعبد من دونه من شركاء وأصنام فَلَمْ يكن ينفعوا الإيمان لما رأوا بأسنا سُنَّةَ الله في إبلاده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 غير الذين ذكرهم الله في القرآن نؤمن بهم اجمالا من نعم الله تبيينه الآيات الدالة على توحيده خطر الفرح بالباطل وسوء عاقبته على صاحبه بطلان الإيمان عند معينة العذاب المهلك تفصلت مكيه من مقاصد السورة بيان كيفية معالجة المعرضين عن القرآن برفق ببيان أن القرآن هو الحق وعاقبة الاعراض التفسير بسم الله الرحمن الرحيم حميم, حميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة من الرحمن الرحيم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 قالوا قلوبنا مغطاة بأغلفة فلا تعقل ما تدعون إليه وفي آذاننا صمم فلا تسمع ومن بيننا وبينك ستر فلا يصل إلينا شيء مما تقول فاعمل أنت على طريقتك إن عاملون على طريقتنا ولن نتبعك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إله واحد فاستقموا إليه واستطيعوه وويه للمشركين قل أيها الرسول لهؤلاء المعاندين إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي الله أنما معبودكم بحق معبود واحد هو الله فاسلكوا الطريق الموصل إليه واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم وهلاك وعذاب للمشركين الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه أحدا الله وفقك يا محمد يزيد من الخير آمين. هذا الزنم مضبوط الله يوفقه يا رب نعم كويس. كويس ما شاء الله الله يوفقه يا رب نعم الذين لا يعطون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الذين لا يعطون زكاه أموالهم وهم بالآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم كافرون إن الذين آمنوا عن مصالحات إن الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب خالد غير مقطوع وهو الجنة. قل أيه لقد كنتم بالدنيا خلق الأرض في يوم وتجعلون له أنداها ذلك وقل عالمي قل أيها الرسول الشيخ معرف شفت هالباب عمر ولا يعني أجا وبعدها رجع قل أيها الرسول موبخا المشركين لماذا أنتم تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين يوم الأحد والاثنين وتجعلون له نظارا تعبدونهم من دونه ذلك رب المخلوقات كلهم وجعل فيها رواسيا من خوقها وقدر فيها وقدر فيها, وقدر فيها في جعل فيها جبالا ثوابت من فوقها تثبتها لئلا تضطرب وقدر فيها أقوات الناس والبهائم في أربعة أيام متمت, متمت لليومين السابقين هما يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سواء لمن أراد أن يسأل عنها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والارض أو هي أوعى هي أوعى ثم هي. إذا بدأت, إذا بدأت بها تقول إيتيا طوعا إيتيا, إيتيا طوعا قالت أتينا طائرين ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء وهي يومئذ دخان فقال لها وللأرض إنقاذ لأمر مختارتين أو مكرهتين لا محيد لكم عن ذلك قالت أتينا طائعتين فلا إرادة لنا دون إرادتك يا ربنا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 السماء السَّمَاءَ يُنَزِّلُ مَصَائِبَ ذلك ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ فأتم الله خلق السماوات في يومين يوم الخميس ويوم الجمعة وبهما تم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأوحى الله في كل سماء ما يقدره فيها وما يأمر به من طاعة وعباده وزيننا السماء الدنيا بالنجوم وحفظنا بها السماء من استراق الشياطين السمعة ذلك المذكور كله تقدير العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم بخلقه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 إذ جاءتهم بين عيبهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله أردوا لو شاء أردنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم حين جاءتهم رسلهم يتبع بعضهم بعضا بدعوة واحدة يأمرونهم أن لا يعبدوا إلا الله وحده قال الكفار منهم لو شاء ربنا أنزال ملائكة إلينا رسلا لأنزلهم فإنا كافرون بما أرسلتم به لأنكم بشر مثلنا فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا ما ناشد صار صار في عيام نحسا للمذيقان للمذيقان عذاب الحصي في الحياة الدنيا والعذاب الآخر بعثنا عليهم ريحا ذات صوت مزعج في أيام مشؤومات عليهم لما فيها من العذاب لنذيقهم عذاب الذل والمهانة لهم في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشد اذلالا لهم وهم لا يجدون من ينصرهم بإنقاذهم من العذاب وأنما تنود فأدينا استحقوا لنا على الهجاح فأخذتهم صائمة العذاب وأما كمود قوم صالح فقد هديناهم بتبيين طريق الحق لهم ففضلوا الضلال على الهداية إلى الحق فأخذهم العذاب المذل بسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والمعاصي وعنجينا الذين آمنوا الذين آمنوا بالله ورسله وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه انجيناهم من العذاب الذي حل بقومهم ويوم شروا اللهين ويوم يحشر الله اعداءه الى النار ترد الزبانيه اولهم الى اخرهم لا يستطيعون الهرب من النار حتى اذا ما جاء فشهد عليهم سمعهم وابصارهم وذروتهم بما كانوا يعملون